112. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 114. لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين 112. لله الأمر من قبل ومن بعد يَفْرَحُ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله 114. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم 115. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 وَإِنَّكَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَظْرُو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُ الْأَرْضِ وَعَمَرُهَا أَكْثَرٌ مَا عَمَرُوهَا 117 وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 118 ثم كان عاقبة الذين السوء 119. وكذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون 110. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون 111. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم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 وَمِنْ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين 118. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله 111. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها 114. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وَمِنْ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون مَا وله من في السماوات والأرض كل له 115. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم 116. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من 119 شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقنون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم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 121. ثم إذا مِنْهُ منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون بِمَا ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون 123. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون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 113. زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون 114. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء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 111. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين 112. ومن آياته أن يرسل الزياح مبشرات 119 وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 110 ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم بالبينات 129 فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين 120 الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء 111. فيبسطه في السماء كيف يشاء 112. ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله 113. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من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 124. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا وَمَا 125. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 121. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون 122. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن بِآيَةٍ لا ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون 117. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون 118. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون